بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين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 وَيَتِم نِعْمَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أي يأكله الدئب وأنتم منه غافلون قالوا لئن أكله الدئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجبد وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاؤوا أباهم مشائيا بكون قالوا يا أبان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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم ممرى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة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 الناس لا يعلمون ولم ما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورعودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن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 وَاشْتَبَغَ الدَّادَ وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْتَلَأَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ عَارِضًا هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لَنِي ذَنْبَكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب اننا لنراها في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرنَهُ وَقَطَّعَنا أَيْدِيَهُ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يستنونه حتى حين ودخل معه السجن فتاني قال أحدهما إني أراني إن أراني آصِر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير من نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكم ما طعام ترزق عليه إلا نبئتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكم ما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم بالآخرتهم كافرون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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أشنان سميتمها أنتم وأعداءكم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 فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سبلات خضرو واخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاملهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويني فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي أرجع, إلى الناس لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لامارة بالسوء إلا مَا رَحِمَ ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا قال انك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرضون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبناء منا من الكيل فارش المعنا أخانا فارش وإنا له قال هل أمنتم عليه إلا كما أمنتم على أخيه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل من قبل ف خير الحافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله حتى تأتون موثقا من الله لا تأتونني إلا أي يحاط إلا أي يحاط بكم فلما أتواه موثقهم قال الله ولا ما نقول وكيل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 عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يوني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم وإنه لذو علم اللي معلمناه ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم لجهازهم جالس قايت في رحم أخي ثم أذن مؤذن أيةها العير إنكم لسارقون.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 ك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.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 ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون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 قَالَ نُوتَ اللَّهِ لَقَدْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبْ عَلَيْكُمْ يَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وأتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجدر حيوش فلنا أن تفندون قالوا تالله إنك لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَى البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم نقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين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 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت